لآن, لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ج ي م إنما ا ل ق ا للفقراء و م س ا ك ي ن و ا للعلوم ع ا م ي ن ي ه ا ا ل ل قلوبهم ف وفي ة ا ل ر ق ا ب و ا ل غ ا ر م ي ن ه اسماء ن ا ل الله وفي س ب ي ل ح س ن ه م و س و ن ه النابلسي ذ خير ؤ ل ه للعلوم ي و ل ي ن ن م ن ك م و ا ل ذ يؤذون ي ن ا س و ل ا ل ل ل ه ه م عذاب أ ل ي م يحرفون بالله ل ك موسوعه ل ي ر ض ك م والله ر أ ح النابلسي يرضوه إن للعلوم الاسلاميه ا ا 「そして私たちはこのように私たちの暮らしを楽しむことに夢中になってしまうことに夢中になってしまうことに夢中になってしまうことに夢中になってしまうことに夢中になってしまうことに夢中になってしまうことに夢中になってしまうことに夢中になってしまうことに夢中 و ق ل ت م ليقولوا انما كنا ن خ و ض ل ا ل ع ب قل أ ب ا ل ل ه و اياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إ ي م ا ن ك م إ ن اعفو عنكم ب أ ن ه م ك ا ن و ا ا ا مجرمين م ن ل ف ق و ن و ا ل م ن ا ف ق ا ت ب ع ض ه م من ب ع ض ي أ م ر و ن ب الاسلاميه ن اسماء ن الله الحسنى وعد الله ا ل موسوعه ن ن ا ف ق ي ا ا ا ل م ن ف ق ا ل ك ف ر ونار ن م النابلسي ي ف ي ه هي ح س ه م و للعلوم ه ع ذ الاسلاميه ب مبين ك ا ذ ي ن من ك ك م ن و ا أشد ن كانوا ك م م قوة أشد منكم أكثر أ موسوعه ا ل أ ا ل ن ا ب ل س ت م ت ع ب خ ل ق و م الاسلاميه اسماء ت الله ذ ي ن من ق ب ك م ب خ ل ا ق م وخدتم ك ا ل ذ ي خاضوا ح س ن ا ع موسوعه ا ل د ن ي ا و ا ل آ خ ر ة و أ و ل ئ ك ه م ا ل خ ا س ر و ن أ ل م يأتهم نبه ا ل ذ ي ن م ن ق ب ل ه م قوم نوح و ع ا س م و وقوم د إ ب ر ا ه ي م و أ ص ح الله ب مدين و ا ا ت أتتهم ر س ل ه م ف م ا كان ا ل ل ه ل ي النابلسي ظ للعلوم م و م ن ا ل م م ؤ ن ا ت ب س ل ا م ي ا ء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 و ر ك ه ا ل ل ه أ ك ب ر ذ ل ك ه و الفوز ا ل ع ظ ي م يا ي أ ه ا ا ل ن ب ي جاهد ا ا ل ك ف ر و ا ل م ن ربحيه ذ ا ه م و م ه و ه م ج ه ن م وبئس ا ل م ص ي ر يعرفون بالله م ا ا ق ل و ا و ل ق د ق ا ل و ا ك ل م ة ا للعلوم ك وكفروا ف ر د إ س ا م م ه ه الاسلاميه م ي ن ل و وما نقموا ا الله ورسوله من فقله فإن ت م وإن ي موسوعه ا ي ذ ب م النابلسي ل ه ع ا ً ا ل ا و ل وما ل م الأرض من و ل ولا ي نصير و م ن من ه م ع الاسلاميه ه د ه ل ن ص و م من لئن آتانا من فضله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا شركه من, من فضله و ا و ل و ا ه م ى شركه دعويه م نفاقا ف ي ق ل و ب ح ي ه ذات م ل م و ن ا أخلفوا الله م ا و ع و وبما ه كانوا ي ك ذ ب و ن ل م يعلموا ان الله يعلم سرهم ونجواهم و أ ن الله علاه الغيوب الذين ي ل م ز و ن المطورين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إ ل ا جهدهم ف ي س خ ر و ن منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أ ل ي م استغفر لهم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 فقل لن ت خ ر ج و ا م ع ي أ ب د ا ل ن ا ب ل ا ي ل ل ع د و ا إ ن ك م رضيتم ب ا ل ق و د ا و ل ا م ي ه م ك ف ر و ا بالله و ر س و ل ه و م ا ت و ا وهم ف س ق و ن و ل ا ت ع ج ب أ م و ل ه م وأولادهم إنما ي ر ي د ا ل ل ه أن ي ع ذ ل ه م ب ه ا في ا ل د ن ي ا س ل ا م و ه م كافرون إذا أنزلت سورة أن موسوعه النابلسي منهم للعلوم ا الاسلاميه ل وقبع وجاء ا ل موسوعه ع ر ن من الأعراب النابلسي ه للعلوم الاسلاميه ل ل و ل شركه الهدى شركه ا ع ذ ي ن لا ي ج د و ن ينفقون حرج ولا على الذين لا يجدون ما ح ر ج إ ذ ا نصحوا لله و ر س و ل ه م ا ع ل ل ى ا م ح س ن ي ن من رحيم سبيل والله غفور رحيم وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا موسوعه ا أ ت ك أَحْمِلُكُمْ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا عَلَيْهِ مَا أَجِدُ ل و و ا أ ي ن م مِنَ تَفِيطُ النابلسي م ح ز أ ب للعلوم الاسلاميه موسوعه النابلسي للعلوم و ب الاسلاميه ي